الا لله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخشية اننه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بنت ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ